بسم الله الرحمن الرحيم اللهم افتح لي أبواب الخير وأبواب السلامة وأبواب الصحة وأبواب النعمة وأبواب البركة وأبواب القوة وأبواب المودة وأبواب الرحمة وأبواب الرزق وأبواب العلم وأبواب المغفرة وأبواب الجنة يا أرحم الراحمين بسم الله الرحمن الرحيم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 وأبواب الجنة يا أرحم الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم افتح لي أبواب الخير وأبواب السلامة وأبواب الصحة وأبواب أبواب النعمة وأبواب البركة وأبواب القوة وأبواب المودة وأبواب الرحمة وأبواب الرزق وأبواب العلم وأبواب المغفورة وأبواب الجنة يا رحمة الراحمين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 سلامة وأن صحة وأن صحة وأن نعمة وأن ور وأن قوة وأن المودة وأبواب الرحمة وأبواب العزق وأبواب العلم وأبواب المغفرة وأبواب الجمة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 وابواب السلامة وابواب الصحة وابواب النعمة وابواب البركة وابواب القوة وابواب المودة وابواب الرحمة وابواب الرزق وابواب العلم وابواب المغفرة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 وابواب البركة وابواب القوة وابواب المودة وابواب الرحمة وابواب الرزق وابواب العلم وابواب المغفرة وابواب الجنة يا أرحم الراحمين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 وأبواب القوة وأبواب البد شرح الرحمة homepage وأبواب الرزق وأبواب العلم وأبواب المغفرة وأبواب الجنة يا أرباح المواحمين بسم الله الرحمن الرحيم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 بسم الله الرحمن الرحيم اللهم افتح لي لابواب الخير وابواب السلام وابواب الصحة وابواب النعمة وابواب البركة وابواب القوة وابواب المودة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 وأبواب الصحة وأبواب النعمة وأبواب الأب وأبواب البركة وأبواب القوة وأبواب المودة وأبواب الرحمة وأبواب الرزق وأبواب العلم وأبواب الموفرة. وأبواب الجنة يا أرحم الله